ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوى أولئك لهم عذاب مهيم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 صالحات لهم جنات نعيم قاولين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 بل الضالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ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 Ya bani Ya akim salat, wa'amur bil ma'roof, wa'nah al munker, wa'asbir ala ma' a'cabak. Inna zalik min ولا تصحر قدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مشيك واغض صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سكر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 يَبْعُثُ مَنْ جَذَنَ عَلَيْهِ عَذَابًا أَلَمْ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 الصدور نمدعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب الغليظ ولئن سألتهم من قلق السماوات والأرض لا يقولون الله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 Zalik bi anallah, huwa al-haq, wa anna ma yadzul min dunihi al-ba'iz, wa anallah, huwa al-aliyul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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَذْرِ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ قَتْدَارٍ كَفُورْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدٍ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده